Be Alasmir <laughs> <laughs> <laughs> فَأَنَّى يُجِيبُكَ كَلَّا تَسْأَلُ وَأَمَّنْ مَنَافِذَ الْفَنَا تَنظُمُ وَأَنَّى يَعْمَلُ بِكَ مَنْ أَغِيرُ مِنَ الَّذِي مَا وقال <تصفيق> <تصفيق> فإذا فرق تصل صدعا إذا